سمع الله لمن حمده بسم الله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد خلق الباطل فنحاه وخلق الإنسان فسواه وهيى طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتوليت شغل ما قضيت واجعله الوالك منا واجعله وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفزنق والعصيان وجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم استن الغيت نقية وميتة سوية ومرد غير مخدول ولا فاضح واغسلهم بالماء والسلج والبرد ونقصهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الزوب الأبيض من الدنس الله سابقين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صدنا إلى معصاره إليه تحت ماشین خودتی الع... اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دوا الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب الله